قال الإمام مالك رحمه الله تعالى هجما أصاب أهله قبل أن يفيض قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء ابن ابي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنا قبل أن يفيض فأمره أن ينحى بذل وقال حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الدين عن إكلمة مولى ابن عباس قال لا أظله إلا أن عبد الله ابن عباس أنه قال الذي يصيب آله قبل أن يفيد يعتمر ويهدي وقال حدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن ابي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول إكلمة عن ابن عباس قال مالك وذلك أحب ما سمعت الي في ذلك هنا يقول رحمه الله من وطئ أهل قبل أن يفيض أي يوم العيد وبعد رمي جمرة العقبة ماذا عليه يأتي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن عليه بدنه وعليه عمر وحجه صحيح وننبه العلماء أيضا في أن مالك يسرح بالتعالي عن إكرمة وإكرمة مولى بن عباس وعطاء بن رباح تلميذ بن عباس والجمهور يوثقون عطاء أكثر من إكرمة بينما جاء أيضا عن عطاء عن ابن عباس بأن حجه فسد لأنه قبل التحلل الأول ولكن مالك أخذ برواية إكرمة لأنها وافقت رواية ترفيعة الرأي ربيعة بن عبد الرحمن يروي عن ابن عباس فوافق ربيعة اكرمة او وافق اكرمة ربيعة على ان الحج صحيح ومن هنا اخذ مالك ان من وقع منه الوقت بعد رمي جمرة العقبه وقبل ان يطوف طواف الافاضه ان حجه سليم صح حجه ولكن بقي عليه ما يجبر ذلك ماذا يفعل عليه بدنا وعليه عمره كيف يفعل في العمره يختلف بعض العلماء في هذه العمره هل يذهب إلى الحل ويحرم ليطوف طواف الافاضه في احرام سليم ثم يسعى ويحلق ويكمل هو قد حلق من قبل يطوف ويسعى هل هو جاء بعمره فعلا مستقله أو لطروده إلى الحلف ودخوله الحرم واتيانه بطواف الافاضه الذي بقي عليه في احرام سليم سمي عمره او ياتي بعمره كاملة كما هو مسمى باحرام وطواف وسعي وحلق وتقصير من جديد جبرا للوضع قبل الطواف إذا عند مالك إذا رمى جمرة العقبة وكان في يوم النحر فكأن الوقت لما دخل أخذ حكمه كأنه طاف كأنه نحر وأصبح الحج مكتملا عليه جبران الباقي بدنه والعمر نعم قال مالك وذلك احد ما سمعت إليه يقول مالك وذلك أي أن حجه تم يأتي بعمرة وعليه بدنا أحب ما سمعت الي لأنه سمع عن عطاء عن ابن عباس أن حكه فسد فأخذ برواية إكرمة بدلا من رواية عطاء لأن ربيعة بن عبد الرحمن روى عن ابن عباس هذا الرأي واختاره مالك رحمه الله